الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العين وصلى الله وسلم عبد الله محمد على آله وصحابي أجمعين هذه إخطائف في شرح الأصول غير محمد صالح العثينيير رحمن وصلنا هو نعم المخصص المفصل المخصص المتصر هذا في مبحث خاص وقلنا بأن المخصص إما أن يكون مخصلا وإما أن يكون منخصلا المنفصل يعني ان يأتي تخصيصه من دليل آخر غير الدليل الذي معه هذا النص يكون خصوصا بنص اخر منفصل نعم المخصص الثاني مخصص المقتصل يعني في نفس النص بنفس النص وهذا اما يكون شرطا او استثناء احنا خدنا الاستثناء باين خدنا الاستثناء لان الاستثناء تخص منفصل متصل اقول مثلا اكرم الطلاب الا محمدا يبقى انا حرمت محمدا بعدم الاكرام هذا مخصص متصل متصل بايه بالستنه طيب المخصص الثاني اللي هو ايش هو اعط محمد ان ستن No. Yeah. يعني ايه معنى هذا الجنس وهذا فصل تعليق شيء بشيء هذا جنس يعني ايه احنا هنا التعريف قد يكون فيه جنس وقد يكون فيه فصل تعليق شيء بشيء يدخل معه غيره يعني تعليق شيء بشيء يدخل, يدخل فيه شرط غير الشرط قوله بيه ان او احدى خواصها ده اخرج ايه اخرج غير الشرط وقصر الحكم على الشرط ده اسمه فصل يبقى الفصل ده اللي بيخص المصطلح الذي عندنا ويخرج غيره واما الجنس فهذا يشمل ما عندنا من المصطلح وغيره مش دي الفاصل نعم وذلك ان تعظيم قد او لا يقوم حتى هل ونحن ان يكون او من <tallionate> <Minnesota>. <tossed> هنا ان لم تبر هذا عد فلان اعطيت هذا عدد ذا نفي ذا نفي وجود اعطيتك وجود يعني نفي ونسي يبقى عدم بعد اثبات واثبات يبقى وجود بوجود نفي واثبات يبقى عدم بوجود اثبات ونسي يبقى وجود وعزم نعم ويقول إن ضرعت والثاني فلن يجد الحرم فلن يوجد الحرم نعم ولهذا الشرط عند الاصليين تعرفوا ايه ما يلزم من ايه الشرط ما يلزم من من عدمه العدل ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدل فقد يوجد الشرط ولا يوجد الشيء لكن لا يوجد الشيء الا بالشرط لا أن ان تكون اداه الشرط عامله وعلى أميلة وعلى أميلة. او غير عامله ولا بين ان تكون اداه اسميه او قاسميه فليس اقوى الشرط وليس اقوى القوانين اذن لان تصلي المفضل أفتح أفتح. <تصفيق> هذا الشرط متقدم والمعنى فخلوا سبيله من تاب وقام الصلاة واتو الزكاة لكن لأهمية هذا الشرط قديم فإن تاب قام الصلاة واتو الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم وبالتالي من الماضي او من الحاضر علمتم فيهم وقال له طيب انقال الأول متكلم ايوه صحيح نعم كانت كما صبرت والله ما وافق خلاص هو قال واحد اكد الزيجد صراحه له انذار قال له ماشي صح انذار انذارين يبقى خلاص يبقى كان صدرة من واحده لكن لو سكت هذا قال اكل زيد الانذار نعم قال متصلا زينس اسنعه هذا بده يكون هذا متصل حقيقه او حكم نعم طيب خلاص نعم خالد الثالث يعني كده التخصيص الصف يبقى عندنا التخصيص باستثناء التخصيص بالشرق التخصيص بالصدر دي كله داخل في أي نوع من التخصص المخصص ولا المتصل المتصل المتصل بيتصل بالاستثناء عفايته اعقد ضمادا ان طالبا ا هدي يتصل بالشرق اكرم زيدا ان الشهيد التخصيص بالايه بالصف نعم وكان من من المؤمنات نعم على الناس ومن هذا بدي والله على الناس كل الناس لا ما نستطع نعم يبقى أن تخصيص هذا الصف ما قلاش بمستضى الآية الحج هوجب على كل الناس والله على الناس حج البيت من الطريق لا ولله على الناس من الطريق ده خاص بمستصيح وكأن الآية ولله لله على من استطاعه الحج سبيلا ان يحج نعم وهي النحن فالصفل ما تشعر بمعنى يطرق به ضعر وضعر الآخر نعم فقاله ما من نعكي أولاً توقات هذه هي الصفة فقالنا المعجة والصفلة على نعم اسمها صفه ملوش دعو بالحال ولا دعو بالبدل عند النحويين البدل حاجه والنعت حاجه والحال حاجه والنعت حاجه لكن المقصود هنا بالصفه يعني يعني حالة معينه اشعر بما يختص به بعض افراد العام يبقى الحكم ده قصر وخص بمن كان فيه معنى معينة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم متعمدا ليه هي المناصب على اساسها فجزاؤه جهنم وإلا فهناك القتل الخطا وما كان هنا يقتلون خطا ومن قتل ومن خطا في رقبه ماشي فجزاء فجزاؤه جهنم يبقى عندنا نقتل عند كلمه متعمد في مصر والله على الناس حجز البيت من استطاع بمعنى يتعلق به الوجوب يبقى قاطع من استطاع فمن فمما ملكت أملكم من فتياتكم المؤمنات يبقى الصفه الصفة التخصيص بالصفة عاملنا ان تكون الصفة هنا هي, عند هي الصفة عند المحويين لا ولكن الصفة كل معنى تشعر ان النص تعلق الحكم به فيه تبادل اخوان يبقى ما الفرق هنا بين التخصيص بالصفة وبين الصفه اللي ما الفرق بين الصفه هنا والصفه النحويه ها لا. معنى معين معنى تعلق به الحكم المعنى ده ممكن يكون صفه ممكن يكون بدل ممكن يكون عطف ممكن يكون حال يبقى في معنى معين تعلق به الحكم او, أو ماذا في احنا هذا طلبه للمشتهدين اكرم من؟ كل الطلبه للمشتهدين يبقى اسمه تقييد بايه؟ تقييد بالصفه هذا تقييد بايه؟ بصفة يبقى لا تكره إلا المشتهد نعم وقلت أدل القرية فرما صلت الانمين فقط نعم, نعم لان نقول عافل القرية لا تعمل فرما صلت الانمين فقط نعم من ثلاثة لو كنت أدل القرية لو ما قلتم ما اشتهد منهم نعم ومقصيمها من أقول أكرد الطلبة صلاح عاما فإذا أقول ما اشتهد من يستجب نعم الطلبه من هذا تقصيم بالبدل نعم نعم. طيب هذا اذا يعني هذا واضح هذا واضح ان من تخصيص الصفه يكون إذا تخصيص بمعنى ايه موجود في النص موجود في النص ويلاقي على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ما تجيش انفع العموم في الناس وتوجب على الناس الحج لكن انت بين المعنى الموجود ما استطاع ده اسمه تخصيص للعموم للناس هذا عام هنا خصصه هنا هنا عندي مخصص متصل هو؟ من استطاع ومن يقتل للمؤمنا دعام مخطئا كره متعمد فجاءت متعمدا خصصت الايه خصصت نعم نعم يريد أن تخصوص هو عام لكن هل الوجوب على كل الناس؟ طيب ما المسلمون رئية بس كل الناس المسلمين؟ لا ما نستطع ما هو عام؟ آه غصص ذات ما نستطعه يبقى الوجوب خاص لان ولي هذه صيغه إلزال يعني ولي وجوبا على الناس الحج لكن كل الناس المؤمنين لا ما استطاعهم طيب المخصص منفصل. المخصص المخصص لا أسرع من وهو من هاتفه الأشياء الأسرق هو العقب المخصص المتاصل لأنه أداء جهزة في جميع هو مخصص فكلمه الاتصال في المنطقه بعرف ان نفسي وقول الاول اديتكم غائب يبقى المخاطب المتصل المتصل يكون بايه المتصل الذي مر معنا الاستثناء والشر وصل هذا المخصص المخصص اما المنفصل فيكون بالحس والعقل والشرع نعم لذلك انها دي اصغر حكم الحس عليه الحكم في حاجه على وفي لذلك الشرع على أعسامه بنت على الحكومة فهذا الشرع هذا نحن خوفنا المتصد المتصد سؤال: هل تفق المتصد بالنبيل العام؟ هل يوجد هذا بات عنه وتبادل العقل وتبادل الشرع المتصد الأخرى من هذا التخصيص المتصد قوله عن شيء فإن السماء نعم شيء على فما ناخدش امور كل شيء ودمر كل شيء بس ما مرت للسماء والارض فيكون الحس دل اللي على شايفين احنا بدليل قول الله سبحانه وتعالى لا يرى الا مساكنهم يعني يبقى دمرت كل شيء يمكن ان تدمره الريح يبقى انا تفكير في طيب بالعقل ومن تفكير في العقل قوله متعال الله قادر كل شيء فإن العقل دل على ان الله متعال هو مصنوع ولانه تفصيل العقل قوله تعالى الله قوله وقل اليه فان العقل دل على ان جل وعلا ويك مصروفا والعقل دل على ان الله ويك مصروف لانه لو كان القوله مصروفا لانه الموت لازم اضطرع التفلسف طب ومن اللي خلق بقى الله اكبر قالوا مخلص وقالوا فوالطال مخلص وقالوا فوالطال مخلص إلى آم منه ولذلك قال الشيطر امه الله انني يطالر أسله على أسله لا في المؤثر معناه هذا الامر إذا وابر للمسل بنفسه وقف التجدسل وإذا أسهر بذلك لن تجدسل فالذلك لا نهايه هذا تخصص بالعقل طيب أزال هذا التخصيص بالحس وبالعقل من العلماء من قال أنه مخصص الحس والعقل ليس داخلنا في عندنا وليس هو مخصص في العام بل هو العام الذي أريد به الخصوص أف... يعني أنه لم يرد هنا عموم يخص بل هو الذي يراز به الخصوص اصلا وليس للعام أو ليس العمومي لأخبره هنا على كل هذه المسألة كدفية بين الأصوليين طيب التخصيص بالشرق نقصص كل منهم هؤلاء نقصص كل من هؤلاء بالسجنة و بالإدناعي لذلك كل الكذب الكذب قوله تعالى والمتضطات يترطفنا قروض يرى الذين كانوا ما ما انذا بحث منهم الى من قبل ان هي ثلاث وقوع في من عده ان هي يعني العموم والمطلقات المطلقات هذا يعم المطلقه قبل الدخول والمطلقه بعد الدخول والمطلقه اذا كانت حائضا او غير حائض هذا عموم والمطلقات كل المطلقات هذا عموم الصوت, الصوت يا أخي الصوت يا هذا عموم هذا العموم خاصه قول سبحانه وتعالى إذا مكحشوا المؤمنات ثم طلقتمونا من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من العد في بتاعت الدولة يبقى المطلقة قبل الدخول بتبين بينونا صورة مباشرة فيه. أول ما يقولها أنت طالق إنتهي المسأل لم تعود زوجتك كلها يبقى هذا تخصيص للعموم والمطلقة طبعا إذا لم نتهم العمو الخاص هذا يبقى ما نفن كتاب ربنا سبحانه وتعالى تختلط عينا الأحكام ولي هذا طالب علم لا تنعرف رغم أنت وإلى ما يتكلم في الحكم الشرعي إذا طالب كل ما دلتش وصين فرق مع رشق خاص ونعام وما لطير عصفتي بس يبقى لا تتكلم في أي حكم شرعي، لو إحنا خدنا والمطلقات وتربصنا وغزينا ثلاثة فروق واحد يستفت شيخ أو طالب علم يقول له والله أنا كنت خاطب عاقد وطلقت وانه تعد ثلاث قرون وخد بالك تقعد ثلاث قرون منين جبت الكلام ده ولك هو ربنا بيقوله المطلقات يتربصن نفسهن ثلاثه قرون طب ايه في الآية الثانية اذا نكحكم من هناك ثم طلقت طلقتموهن قبل ان تمسوهن اضطر صريح اهو فما لكم علينا من عده انتو تعتقدونا ايه ما عرفش عشان لسه ما خلصتش طور أنا أجابت عندي في صوره البقر لسه ما وصلت صوت سورة طيب ما تتكلمش لما توصل صوت سورة بل وصورة الناس كمان بل وتقرأ وتطلع وتفهم فهم العلماء قبل أن تفهم هذا تخصص الكتاب بالكتاب طيب هل تخصص الكتاب بالسنه وفي الموضوع في السنة آيات <تصفيق> لقوله تعالى يضربوا أو في اولادكم بالذكر وحقكم ومن خلاله واهلها من بقوله صلى الله عليه لا ياتي المسلم كافرا ولا ياتي مسلما قوله وكتاب الكتاب بالسنه ايات نواديت القران خلصه السنه ولو اثره منها يوصيكم الله في اولادكم للذي يجري بيس محظم الضوء من سيارك ولكم في نصف معظمك أسوار لكم ولكم من أروا وقلهم كأترستم من كل واحدة من المسلمين ومن تلك كل آيات العديد عظم الله العموم يوصيكم الله في أولادكم كافرا كان هذا الوالد أو المسلم فجاءت السنة خفض لا يرث المسلم الكاثر ولا الكافر المسلم إذن يوصيكم الله في أولادكم المؤمنين المسلمين ولأبويه لكل واحد منهم السلس ولأبويه المسلمين ولكن نصف ما ترك ازواجكم الى غير ذلك فهذا يخص لقوله صلى الله عليه وسلم اهل الناع. وهذا محل بين قال إذن هذا المخصوص؟ اذا هذا عام مخصوص هذا والصحيح أن نقول أنها، والتقسيم نسخ الجزء، نسخ الجزء اللي بيرفع، بيقصر الحكم على بعض، فسلب العموم، قصر على بعض الأفراد كأنه نسخ، بس نسخ الجزء، نسخ الجزء، لما نسخ م مربع هو تبديل الحكم أو رفع الحكم كلياً، لكن التخصيص مش يكون رفع الحكم كلياً. فيوصيكم الله فيولادكم باقي على عمومه بس الا الكاتب يا رسول الله صلى الله يبقى احنا رفعناه في حال التخصيص ده يعتبر نسخ بس جزء نسخ ايه جزئ. بخلاف نسخ افضل فهو نسخ كلي لرفع للحكم يبقى النسخ رفع للحكم قوله سبحانه وتعالى والذين يترفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بينفسهن اربعه اشهر و هذه لا تخط قول الله والذين يترفون منكم ويظنون ازواجا يتربصن بينفسهن ثلاثه رمضان قسين والذين يترصون ويظنون ازواجا وصيه الازواج متاعا الى الحوم غير ايه من سنه الى اربعه اشهر وعشرة يبقى النسخ رفع للحكم كله التخصيص قص الحكم على فرض من افراد العالم وهذا في معنى النسخ الايه الجزئيه فالنسخ رفع للحكم كله والتخصيص رفع لبعض حكمه وإذا كانوا أنهم مجمعين على فرصة قران السنه فلا فرصة بيد منخ القرآن السنه أو فرصة القرآن نعم وبذلك قد تصيب جزائي قوله العالم وإذا سينا وضونا بصناتك في الملميات لأوضع المشهداء أكثر دونهم 80 على ان الرصم يوميساً أربعين وهكذا اسم كثير وهكذا كثير من نصوله وفيهم لدقود الخلافة في ذلك ونبقى له نتالة تليمة قوله وعندان تخطين الكثير بالإسناح قوله تعالى والذين يومون مصنعاتهم من لم يخصوا بأربعة شوالاء أبشر دونهم الثماثين السؤال والذين يومون المحصنات ثم تاتوا باربعه شهداء تجلدون ثمانين جبدا اي مصيبه العموم الجواد والذين يومون والمحصنات هم الحوائط العاقلونيه وعنزله يجلدون اي يجلد الذين يومون و عن عام وقضوا قصة الإنسان على اه, هذا اه, Army, ان النصير الضالثة يؤذل هذا المثال الشيخ يقول يعني هذا لم يحدث المثال يعني الخلاف أن العبد يجلد أربعين إذا لأن العبد على نص الحر يجلد أربعين في القدس ومثال تخصوص الكتاب, ومثال الكتاب الثالث الثالث في الرياض. ومن أول فصل من هنا على, على, على أو الذين والثانية تجزلوا كل واحد من منهما في فيه الناحلات الثانية وفيه المتعان كل واحد من منهما السؤال الثانية والثانية هل من أصراط الحكوم أو من أصراط القصوص الجواب من الجمهور في الأسناء الموصولة قال الملك. وصفكم صبيحكم صلى الله عليه وسلم ما مكانا اسماء لانهم الله قبل ذلك و ب ما والف تساوي ما ولكن هذا من المتعمقين في النحل يقول الف موسوعه ركب الاعراف الى صلتنا لتعرفوا مرور الاعراف ولكن يقولون هذا محمد بانك والكل كلمه واحده ولا حاجه الى التعقب وعلى كل حال التاريخ فيها عموم سواء كله العلوم في أو او في التاريخ الدامي جميعا السؤال الداميه كم تشمل الجواب بهذه الايه تأكيد قصة هذا لقوته تعالى أكيدها فإذا أخطينا فإذ أتينا الناعجة للمساعدين من الصراع المصدرات في العباد يعني إلا الحد هذا طبعا إذا كانت غير في حد بحد المخصنة الرجل حتى الموت فالأمة جلد كام السينا جلد على النصر طيب العابد لم يذكر طب يعني نقول نقيس على الامر فلما الامر تنصف العذاب عليه بالنسبه الحره فيكون العبد كذلك بالنسبه للايه بقى لا تخص بالايه العبد على الامر طيب مثال تخصيص السنة يبقى عندنا الآن الكتاب خصة بالكتاب خصة بالسنة خصة بالإجماع خصة بالقياس مثال تخصص السنة بالكتاب مع وان محمد رسول الله الحديد. قصه قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يزيدون دين الحق من الذين قلوا الكتاب حتى يعطوا الجديه عليهم وهم صلاه الامه قوله وبداوا تخصيص سنه قوله ومثل أن أخذ للناس حتى يشهدوا أن لا اله من الله وان محمد رسول الله الحديث ومثل يعني أدوان في الأمراض الفائل. الناس يجمل أكثر وغيرهم. وغيرهم حتى يشهدوا لا أنهم الحديث, أنه جداً لأن الحديث أي حتى يشهد ان لله وانا الى الله راجعون طبعا اعطيكم الجزيه برضو القاتلكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها غايه من وضع الشهادة الشهادة امرت القاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله, الله. طبعا لو احنا فهمنا النص لوحده بس يبقى هنظن في الفهم ولا لا لو أخذت بطاهر النص واحدة يبقى هنظن في الفهم ولا لا امرت القاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الله يلالله. وأن محمد رسوله يبقى قاتلهم حتى النطق بالشهادتين طيب هنعطيكم الجزية نقول لا مش نهاد بل الجزية طيب ماذا نصنع في القول سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الذين حق من الذين قوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وإيه وهم صادرون يبقى إذا هذا النص أوضح أنه متى ما أعطوا الينا الجزيه فناقص فهذا يحمل على حال ونرد أنه قاتل من حتى الله وأن محمد رسول الله وأن هذا عام يخص منه أهل الكتاب إجماعا إذا أعطوا الجزيه طيب هل يدخل المشركون في ذلك وليدخل المشركون في طيب جزء وتقبل جزيا من المشركين هذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من قصر هذا على الكتاب وبالتالي يكون هذا النص عاما يخص الكتابي فقط فيهم او ان يكون ومنهم من يقول بين المشركين ما يأكلون في هذا فلا يقبل المشرك إلا الإسلام وبالتالي يبقى هذا النص على عموم مع مع المشركين ولا مخصص له هذا مبني على الخلاف هل المشركون تأخذ منهم الجزية أم لا إنما الأمة مجمعة مجمعة على أن آل الكتاب بالنص. الكتاب ان اعطوا جزية عن يد المنصرون قبل ذلك ايه منهم طيب مثال تخصيص السنه بالسنه ومثال تركيب السماء العش هذا عموم أيضا فما من أنفظ العموم ماء في ما يعني في كل ما سقف السماء العشر برضو عموم في, القدر. عموم في القدر العشر في كل الأحوال خص هذا بإيه بقولي فرما ليت فيما دون خمسة أو سق سبق اللي بيقبل أن يوثق أم لا هذا الحق والثمر إنما الأطلب مثلا البنجر القطن هذا ما يقبل يبقى فيما ثقف السماء العموم هذا خصف بقول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ايه؟ أو ثقف اللي بيقبل ايه؟ أن يوثق يبقى هذا مخصوص في وهذا مثل الجمهور هذا ماذا بالجمع الأحناف يأخذون العموم على عمومي فيما سقط السماء العش يبقى العش هذا يجب في كل خارج هنا الأرض ده في صيغة فينا وأما أيضا العش هذا عموم لكن خصها خصى النص الآخر اللي هو فيما سقيا بالاستواق والنواضح نصف العش وفيما شرر يعني بعروق وكذا ففيه العشر يقول العصر خاص بما لا مؤنة ونصف العصر فيما فيه مؤنث. شر يا أخوان يعني مبدأة معرفة العام والخاص كيف إن الإنسان بيفهم بي ونسوش بها ولهذا قواعد الترجيش لما جيك دليل ينزدون قواعد الترجيش تأخذ النص دا ولا تأخذ النص دا ما هو أنت منتش أولى مني ولا أنا, ولا أنا أولى منك لكن لكن نرجع إلى قواعد الأسوليين عشان كده علم أصول الثق من أهم العلوم إيه به تعرف القاعدة الصحيحة التي على أساسها يسمون إستنباط إستنباط في حكم الشرق من غير مشراب من غير مشراب توصل للشكر بالطريقة الصحية إزاي توصل الشكر بالطريقة صح وإنت ما تشارك قوعدة العلم إذا تعارض عام وخاص نقدم أيها العم والله الخاص لازم اكون عارف القاب عند الأسوليين. ايه هي القاب عند الاصوليين تعارض عم الخاص يبقى اقدم الخاص اقدم الايه الخاص فيما سقط السماء العشر ليس فيما دون خمسة او ثق تعارضه تعارض النصات هل اطلع كل ولا اطلع على الحب والثمر فقط الذي يكال ويدخار يبقى إذا محتاجنا إلى معرفة الخاص والعام فنقول عموم قول النبي فيما يخص بليس في مدونة خمسة أوص وعموم قول النبي العش يخص بما سقيا السواقي والمواضحة فيه نصف الـ نصف العش تخصص السنة بالقياس ويمكن تفصيل في فكر ديكارت او الفكر والذكر قال جوه هذا بيكون واحد على الامل في توصيل التحدث على تنظيم جلسه على المشهور واقوله ان هذا توصيل فكر من فكر وانا اسنانه واقول والذكر الجلد وتغريب من نعم هذا الذكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام على وجه التعزيز خصوصا بقياس العبد على الامل في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلده على المشقوق لو زنى العبد فإنه يجلد الخمسين جلدة فيكون هذا تخصص بالسنة بالقياس يعني القياس العبد على الأمة في التنصيص لكن هل يغرب العبد نحن هنا في العذاب ليومات جلده يبقى على التنصيص طب هل يغرب العبد اقرأ. لضرره ضرره وقدر ضرر لا يضرر لان اله على ضرر ضرر ماشي لأن ذلك هو معنى وقد قال الله تعالى ولا اسم ولا درون هنا نقول ان هذا التحديد بل ان الجلبه كان اضرا في من هذا الجيل اضرا شديدا لكيما مثل ان يكون هذا عكس يساوي وهو قسم اذا ما وجب دين الناس تنقص قيمته كثيرا فكن نقول ان الجنايه الجنايه العادي يكون سالما يكون مسموح له ان يدفع الدين ده الفائده او يفرق و على كلامهم مواجهه ان ده كان يكتب محدد على الورقه على كل اساس هذه المسألة هي والظاهر من النص أنه يكون كذلك على في التغريب يكون على في التغريب هذا الخاص العام وهو من أهم الأبواب في أصول فقه خاص العام والمطلق والمقيد من أهم أبواب الأصول فقه لأن الحاجة مس إليهما عند الترجيح بين الأجلة إذا النقص عند المطلق والمقيد